قُمَّ عَوْوَهُمْ لا عَلَمَ لائِكَسِ فَقَالَ بِأُونِي بِأَثْمَ إِهَا أُولك فَقَالَ أَْ بأُونِي بِأثْمَائِهَا أُلَا إِ كُسُم قَادِتٍ ق شُبحَانَكَ ل إَِّ لناَا إَِّ مَاعَ نَمتَنَك إِكَ تَعَم الحَكِيم قال يا فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تجدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للمنام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 وقلنا اهدفوا بعضكم لبعض عدو ولكم فِي الأرض مستطر ومساع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فساب عليه إنه هو التواب الرحيم